لأنك كافر و مشرك أمره، لكن المنظرات الكفر و شركة أمر بسماحة بالفارس يعني كنا نقول موظنة بس بخده ده تخونه نعم صيفتك رب العالمين وكي القرآن نعم نعلم نعلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ويوجد رب العالمين بسنة عثماني الخيني ويوجد رب العالمين بسنة تشتاقى خانه ايك المعنوية اوه يعني اف مخلوقات يا موظنة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 أفلي فلما علماء يقولي ألي فلما يعني جنس النجمي يعني بعسيه كأن تستيره همو استيره فكي الإنسان بحثي كأن مروفه لقد خلقنا الإنسانة يعني همو مروف إيش والنجم النجم الثاقبوا يعني جميع النجومي يعني همو استير الثاقب هم أنا وشتكن ثاقب كنت كان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 بیاییم همو استر چون که هموش ات کن همو, همو طارقیه کنت کن و رونا خودیار کن چه بیایی بس او استر اول جله کترون و رونا و یا زور یا گش هم طارق 400 سیندپی تنید و هم استر داین عثمان اشراب العالمی یکو تی ما استر یاد دانای بوندشده دا. بوندش حکمتا بوندش شولا ما بیاد دانای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 قال الجرار كا بعدين كا ساربونا من الأرستين. يعني تأخذ ساربونا وده لو خواتشناه بالوقت ليه؟ بي. ها بي عجيب بيش الله سماء الدنيا. قنوزييناها للناضرين. طبعاً ليه جاء القرآن بدي مع على You can't say that you are the 9th, but you are the 9th. No, no. What is the 9th? Yes, it is 9th. 9th. Yes, 9th. 9th. Yes. Yes. 9th is not the 9th. You are the 9th. If you don't want to know the 9th, you can't be aware of it. But 9th is the دون دونا سريعة تيا ويا رب العالمين يا جوتي استير العالمين وعلامات وبالنجم هم يهتدون يعني بالنجم هم يعني خاصة صحراء دیوه استره دی استرهانه و دی فلانجه؟ استره وای درسته؟ خود آه وطبع. و اینو که یتاتی ندانه رونیه بو فلاح جوتی ها بجنو وقت بو فلان استرهالات یعنی وقت فلانج دی چی درین افا درست. چوی شکا دنیا؟ يماك قالو بيشارد يعني اا لا ريسابسور باي دينيو اند ذا بويز ذا سوليد هذا اعتيادي اش ده اما ابو شنهاب سيراد حرام تشيا اه هم صح كاناستيرا وسيرا فاخينن مغيبه بيدياك بيش فلان كاز لهيته لهيته بجون اخو با سري لو با سري هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيتي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 أنه فعله عسى هذا النملة كانت نبي عباد كذب ينزل إلا كن بيت إلا رب العالمين تنزل في عباد صعوسان مشت خود شكل ما غيب زانبو لاستكفرت من الخير داس جرك شو بده صوينا هير وبعشي وانيم زانبو شش دجران بتجارات الأذب خدوي كرم ما تجراني ده شيء كم دفروش معا وما هو مثلا يسوع الكتب عباد صعوسان غيب زانبو شري واحد نجوي جي أوجيه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 يعني ساعتين نيشانو دبيجه واكيد دكتور وني دكتور ګره جوړه بجید هوی نشانه امبنین طبیان اف مرونه مې ته اوزوات دی دیو نشانه وې دبينا وني هوی دلیوین دی زعیف به فلان ان شاء الله فلان شته دی ني دیو نشانه عتیادی چوشکورتونیا هغه د ټب سبب واجدا نه مېری سبب عتیادی و نشانه وني وخت جنې شنه دكتور لګره جوړه بجنه چېګهګه ستادو کرا یونکچا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 وإيك الفوائد دي تستر عفير رب العالمين يجوتين واجعلناها رجوما للشياطيني ودما استير يدون يبوكنش شيطان شيطان كان وستيرا كيتي جعلناها رجوما للشياطين يعني بيتين رجم كران وبيتين عور وهاف استيرا شعنو قبتش بيت بي سنة. ها؟ شو أنا, أنا بس. ها؟ ها؟ تعال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 أو ملايكات تتغير مرور ده ده كيف يجده أغالي هبيد؟ نوف دليد يعني من هم بحسنتي فلم يعملها كتب له حسنتون كاملتون يعني هر دلي ده, ده ديش كات. ديش باش با أما ملکات بو نویسی. جاویه که رابر همیشت هر ملوفه که دو ملکاتت هاین عملیوی آخف نیدوی او شلید دلیوی ده همو پیچلت هاین بکنه و سیار. بله. طبعا حسنا تو سیار. بس شده یک رحم. هم, هم فرقت گل وسوسه گل ایراده بتنه. هم اوکاتو دلیتا گوده تا اترا بیده کش. بس هذا أيك المعنى إن كل نفس لما عليها حافظ يعني عمل مروي كلات كان بارز إن شهد يوم رويد بارز إن بارز عليكم حفظة رب العالمين لجيم رب العالمين ملك صلى الله عليه وسلم هل ألك سكوات الكرسي بخنيد ملكتك ده راسي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 هباشيتين هباشيتك اوراستن هباش هباش دانام ربكت رب ابراهيم ملائكه ديبن فريكات دمروبيك باريس فلينظر الانسان مما بوتين كله نفس لما ليا هو بابشكات صحكه عملي هو بابشكات هناك الملائكه تشتاكي بالمسن كيتش بيد تخراب ترج قيامات مرو في شرمير كته وبرنبه عالمي ركبه شرم زادي هاك في كنيش مرو زي توبيدا فلينظر الانسان ومما خلق باش تقره عالميه باش تما نيشان ماده اكل يا خو اذا رايك ولا صحكه من أي شيء خلقة يعني هو على بعضهم خود بيجي خليقة من ما دافقين هم مروريات يا شكرًا الآفات من ما إن يعني الآفات دافقين يعني أو آفاك أو شطباء آفاك فرتق في ما دليل أما على بحثي الآفة أو, أو مرور بي. بس بحثي آفا یا خروجو من بین صلب و ترائبی اف آوه که را تداری اصلوی اصلوی اوه, آوه من بین صلب و صلب یعنی پشته اف سینگه یا هست که سریه سینگینا ترائب اما ما بین هر دوگار چرده چهده اونو که علمیانه کشف کردیم تازه ها کشف کردیم اف آوه که او آوه بچه کل چهده اصلوی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 يعني ما بينها هر دو ما بينها پشته و سینگی هم. سيد نه طبعا. آه. شو او نبیده؟ هم نبیده؟ نه. اول چونکه او نبیده ليش جنه بس مردی چنه بید. و میریشتنه بس او بحسي بسی بسی بسی مردی که. چونکه او نبیده یعنی جنش چنه وآياته دي ما يهواه تبعسيلة يكتب رب العالمين هو الذي خلقكم من نطفة فين. نطفة يعني شيا يكتب <تصفيق> <يو تيو> كيا <تصفيق> <مهنفرين. تصفيق> <تصفيق> آه فريم يجنو ميره عم بحسى ويش يكتب أما يرى رب العالمين بس بحسى وميري يكتب آياته بحسين نطفة يعني هذا كذا شكل فكاي كلام إنه على رجعه لقادر رب العالمين يقول إنه يعني بحثيه رب العالمين بحثيه يعني اف على رجعه يعني على رجع الإنسان بعد موته اشتمرو في مريب فما صاح كتبه لقادرون فبصانا بيش يدبي رب العالمين فبزاحم الدنيا اوه بيش يدبي مروف افتشيكت و بشككو افتش لها ديب ديالك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 بس ابيع وشياء اخرى اغلى غديرى افتى بلاء افتى بلاء جالى جالا كتير اختى بسلاك جالا جالا كتير او تبجي ربع رميا تركي ويا ربع او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 يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم. أربعين مشترجا قيامته مال بتشيك شوف فايده مرفينه ده إلا أبغى تشيله لي بتشي بتشي نبغيه بعمل سليم بقلب سليم يقدلك هيك استخدمي بي. يباكش بيت دلك باكش بيت الشركية الدجناتية النفاق الكربة أف شو تشت شو تدور نبي الحسيدية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 ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم يعوذ بي ينظر الى قلوبكم ستتشتتون دينتكم بسبب اعمالهم لان ايش بس الله عليه سبحانه تبع سي خوارجات بتجيد يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم بجد اكان وخوارجوا بينهم لما خوارج عم ينويت They have broken بنوتين and sousди had كان They wereates the pronunciation of his concrete pieces on thesethavers and Обрен Geil ionization of the Frail humвол they saw was ActятиUSH trabal And the primera thing was to get his English language Navel A beshiri fromılar El Adib on and the second Samurai H. fits the articulation with His qualifications. ustoam with Him Matah W시고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 يعني ما سبقهم أبو بكر أبو بكر بصلاة ولا صيام أبو بكر بتروان فيجو روجينات بس ولكن سبقهم بما وقر في القلب أبو بكر باتش كي بيش وادو هو تشب درس خوفان اينا وقالك دير كافتن ديني تشوكي واقر انجي بس كبه بس عمل بو ودل دونية دلوايا كبه دلوايا خرابه جابي عمبي صلى الله عليه وسلم یت بیشید ونیا اول کلک عبادتی که مس عبادت وچه نوعیه، قابل نابود. یه تو راهی که خوب تاک ما بی نیادره و نیفیش دار که روژیاب کلیو و راهی که شنیده ونیا وکوش نمره بسرماش ده ک عادی بید. که تو مرور وکی وکوجی همو کشتی، شنیده وش دکه بید. بعد الله علیه و سلم میتونی اوه شو فایده وناده نیفیش دار، نروژیت و نقرآن خاندنو، شو فایده وناده، چونکی دلواجیه، دلواج خرابه.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 ولا وَلَا نَاصَرٍ نَكَزِي شَالَ كَتَبْكَتْ؟ اشتبهان يواتبكت و تخلاصتك قولي يواتبكت هاي امروفية خلاصة ترجعك المتة چية؟ ايمان امروفية عمل امروفية او دل باكش امروفية لولن راب العالمين او دل مروفية خلاصة سبب فيهن ده راب العالمين ده رحمه اخوه مروفية ده اما راب العالمين بجد فما له من قوة ولا ناصر يوم ينفخ في الصور ويوم يوم ينفخ في الصور فلا أنساب بينهم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 فأني لا أغني عنك من الله شيئا. كم تشبهك شناب إلا يا رب العالمين؟ لا أخوي في كاس كاس فما له من قوة ولا ناصرين. نمر ببيت شيء به خلاص كات. نأك يا هوارا مروري بيت. نأك يا ونيا كادنيا كات. كي ونيا. هذا أرجاء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 و این کم قرآن جاید برما بزر بیمارا زنین دیگه بچین چپ کرن چنکنه؟ این اون می فصل اگر می زنن که حق و که راسته بخود دیگه او دیار کرد اوه حق و اوه خلت اوالله نه یا حدیث اوهیت کرد و این من شئی ایلا وسبخ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 ورغبت بطل الشتاء دياركت دي حقيبشن و او شتاء دهاتي شه او خفتن بن هما حكترن و هما راسرن شو زغرمت دانية شه او بن او اتراب العالمي و بحثي بيغمبريت باشنو كالك بحثي قومت باشنو كالك همو يتراصن شو دروت دانينا شو خلاتي دانينا شه او بن او حكمت راب العالمي دانية او بتفيا حبكنا و واجبا و سنتا و حراما اوش همو جنا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 بعيد ربع عن الله عليه وسلم مشرك راد بن جلك فيلون يبتدعونه كو تنهايلا بصارمان تنهايلا دين الله عليه وسلم مشرك وكافر في بوني السمعة الإسلام إيش قال كان سمعة الإسلام إخراج كان وكريت كان سمعة السنة تبع النبي صلى الله عليه وسلم هو كان إنهم يكيدون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 نبي لانو وده كلام، السرير وده شكل ما مش خرابك جاي مفا، وبيلانو وده خراب بس مقابل الله يكيد بمن كادا به، أو برسله أو بالمؤمنين.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 كأسنا مينيتر، وهكذا هو عم تشي هذه عوينة في العالمين عليه الصلاة والسلام تشني نيشادة، وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. إنه ابراهيم عليه الصلاة قالك كش نيشادة، كبشر نابيني. رب العالمين نيشادة، ديت مرؤوفة كجناك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 بش اخرته و رب العالمين وجهت بيت هيچیا بینیږي د دې یعنی شراب العالم جرای دنیه ایش د مدګی کې د لاته او پشتي عذاب ورای کړ واخره الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على قرط محمد وعلى اله وصحبه اجمعين